الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله يبارك في شيخنا وفي الحاضرين اللهم امين كتاب المختصر في العقيده تعريف الشيخ خالد بن علي مشيقه الفصل الخامس الشرك في الالفاظ المطلب الاول الحلف بغير الله وتوكيد الشيء بذكر اسم او صفه لله مظرا بحرف من حروف القسم مظرا بحرف من حروف القسم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 عن المشركين الآية ذكرني بها يحبونهم كحب الله والذين عملوا شد حب لله ولل الذين ظلموا إذ العذاب أن القوة لله جميعا اولها لا أولها, أولها الآية التي قبلها يحبونهم من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 الحب الذي يجب أن يصرف لله تبارك وتعالى على كل حال هنا إذا حلف به على جهة التعظيم على أنه مثل الله هذا شرك أكبر كتعظيم الله أما إذا حلف بعجية التعظيم لكن دون تعظيم الله فهذا شرك أصغر أما إذا حلف بعجية التعظيم اشد من تعظيم الله فهذا ايضا طبعا اكيد في الشرك الاكبر لان بعضهم ونذكر في انس هكذا يعني يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره كاذبا يخاف منه اكثر ما يخاف من الله يخاف من اكثر ما يخاف من الله والعيا بالله ولذلك ممكن ان يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بذلك الشخص كاذبا فمعناه انه يعظمه اكثر من تعظيمه لله جل وعلا حتى قال لي احدهم انه حلف امامه احدهم بالله كاذبا يقول انا اعلم انه كاذب فقال له والعباس فترك ثم ذكر الحق قال الان تحلف بالله كذب ولا تحلف العباس كاذبا قال الله يسامح العباس ما يسامح يقول الله يسامح العباس ما يسامح الا بالله وأعرف شخصا في صغره كان يحلف بالله كثيرا ما عنده مشكلة لكن عندما يقال له دفنه ابوك يقول الصدق مباشرة دفنه ابوه عند هذا شيء عظيم جدا فيحلف بوالده بالله كاذبا ولا يحلف بدفنه أبيه كاذبا مهما كان هذا شرك أكبر هذا شرك اكبر يعني يعظمه اكثر من تعظيمه لله جل وعلا والله المستعان نعم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 أنا معتمد على الله ثم عليك أو معتمد على الله عليك أو أفرق بين هذه والله بالله ثم عليك فيها الترتيب فهنا قدم الله جل وعلا هذه لا باس بها كما ذكر المؤلف أما إذا قال معتمد على الله عليك فغالب الناس عندما يقول هذا أيضا يعتقدون أن الله ثم أنت لكن تخونهم الألفاظ كما يقال وهذا لا يجوز يجب أن يعلم الناس أنه يقول ثم وليس على الله عليك. لكن هو في في غالبهم يعتقدون على الله وحده سبحانه وتعالى ثم عليك لكن يخونه اللفظ لجهله فيقول معتمد على الله وعليك عندما تذكره يقول لا نقصد معتمد على الله ثم عليك يقول أنا أقصد هذا فعلى كل حال يعلمون يعلمون القول الصحيح في هذه المسألة أما إذا أن الإنسان يعني اعتمد على الله وحده فهذا هو التوحيد وإذا اعتمد على غير الله وحده فهذا هو الشرك وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر كقول القائل لولا البط لسرقنا اللصوص هذا شرك أصغر على الصحيح إن لولا البط لسرقنا اللصوص يريد أن البط كان كان سببا في عدم سرقة اللصوص لهذا المال أو لولا الجرس أو لولا الكلب أو لولا فلان دخل علينا او كذا لساق النصوص هذا كله يدخل في الشرك الأصغر إذا كان يقصد ان لها دور في هذا الأمر يعني سبب مباشر طيب اذا كان لها سبب مباشر فعل حقيقي يعني فعلا جاء فلان ودافع عنهم أو جاء الكلب ودافع عنهم أو صاحت البط وكذا ويقصد فعلا وكان لها اثر واقعي هذا نعم لا باس به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 يتقول لولا فلان لضربني القوم لولا فلان لقتلوني لولا كذا إذا كان فلان فعلا له دو حقيقي فلا مانع أما إذا كان ليس له دو ابدا كما يدعي بعض الجهلة مثلا يقول انا قتلت معهم وأنا في البلد وهم في الحدود وكذا كذب وزور يعني يعني آآ آآ عندي قدرات يعني أذهب لاقاتل وكذا حتى يذكر بعض الغلاة الصوفية يعني يقول كان كنا جالسين مع الشيخ فلان فحرك يده يمين ويسار وكذا فلما انتقلنا ما لك قال جاء رجل يقتل رجل من المسلمين في الغزوة الفلانية فأنا دافعت عنه وهو جالس بينهم يعني قال كله من الدجل وضحك على الجهله وكذا فالقصد أن التشريك هنا إن كان له وجه فلا مانع بشرط أن لا يعتقد أن هذا له فعل مستقل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 أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل يسمى ملك الأملاك متفق عليه وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيض رجلا على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيضه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله قال سفيان لا ملك ولا ملك لا ملك إلا الله قال سفيان مثل شاه شاه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 عند الله تباركه أخنى واخنع يعني مهم كلاهما منهي عنه انه يتسمى الاثم ملك الملوك وقاس عليها أهل العلم قاضي القضاة وإن كانت هذه استثناها بعض أهل العلم يقصدون بها انه المسؤول عن القضاة مسؤول عن القضاة لأن لكن بعضهم قال هذا كذلك ينهى عنها قاضي القضاة وملك الملوك وشاه شاه أيضا بمعنى ملك الملوك كل هذه إنسان يبتعد عنها لان هذه يعني كانها فيها اعتداء على اسماء الله جل وعلا ان الله هو من كل الملوك سبحانه وتعالى نعم المطلب الرابع الأسماء التي سمى الله بها نفسه ورد النهي عن التسمي بالاسماء الحسنى ولو لم يقصد المضاهاه كما في حديث هاني بن زيد رضي الله عنه كان في في كما في سنن أبي داود أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبل حكم بأبل حكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم ففلم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 وإذا كان المشركون الحد في أسماء الله فسموا العزة من العزيز ونحوه فالذي سمى نفسه باسم من أسماء الله صنع صنيعهم وان لم يقصد قصدهم وقد سبق أن العبره في باب شرك الألفاظ باللفظ للقصد وعليه فإن تتم بهذا النوع من أسماء شرك أصغر في الألفاظ نعم هذا هاني بن زيد زي... لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم سمع قومه يقول له يا أبا الحكم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 فأنكر عليهم الله جل وعلا ذلك وأنكر عليهم نبي ذلك فالقصد أن هذه الأسماء يبتعد عنها هذا الإنسان حتى لا يلتبس على عامة الناس خاصة الحكم وكما أن الله سمى بعض عباده بذلك قالت مرأة العزيز مثلا ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ليوسع صلى الله عليه وسلم وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن يرؤوف رحيم فلا باس ب... هت... إذا لم تشكل لكن إذا أشكلت أو أوهمت شيئا فإنها تترك نعم. المطلب الخامس الأسماء المعبدة لغير الله نحو قول السيد لمملوكه عبدي أو امتي أو قوله لغيره غيره له عبد فلان ونحو قول المملوك لسيده ربي أو ربتي أو قول غيره, غيره له رب, رب فلان أو فلانة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 ولا يقول فتاي وفتاتي ولا يقول امتي يقول فتاي وفتاتي ولا يقول وضو ربك اطعم ربك لأن فيها ايهام لان فيها ايهاما فلذلك كرهت هذه الاثم لكن من حيث الاصل جائزه وإنما نهي عنها باب الايهام وإنما من الجواز جائزه كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف اساط سلام لما راودته امراه العزيز قال انه ربي أحسن مثواي يقصد سيد زوجها العزيز قال إنه ربي أحسن مثواي ولما دخل معه سيدنا رجاء قال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا أي سيده اللي هو الملك يسقي ربه سماه ربا وكذلك قول الله وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم فسماها إماء وسماها عبيد سماهم الله تبارك وتعالى وكذلك الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم ما قال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 ايدا ويداك الرب اسم من اسماء الله وليجن ويداك من اصنام الجاهلية الربه كما قلنا العزه والمنات واللات الربه وهي انثى الرب وسبحان الله كما قال ان يدعون من دونه الا اناثه أصنام كلها اناث الا قليل منها كما في نائله وإيش ايش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 يقصد ربي اي سيدي كما قال ان أحدهم ربه خمره إذا كانت مضافة فلا بأس وتركها اولى. أما إذا كانت معرفة الرب هذه لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى ثم عرج المؤلف على أنه التسميات كعبد عمرو وعبد شمس وعبد مناف وعبد المطلب على الصحيح وعبد الكعبة وعبد الرجل هذه لا تجوز كل هذه لا تجوز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 وطلب منه ان يكون على الصدقات يعني العاملين على الصدقات فناهاهم يعني لم النبي من ذلك وقال انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد فالخلاف في عبد المطلب بن ربيعه بعض اهل العلم يقول اسمه المطلب بن ربيعه بن الحارث وبعضه يقول لا اسمه عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث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 وكتب الرجال مختلفة في بعض كتب الرجال يكتبون عبد المطلب الربيع بن الحار في بعض كتب الرجال يقول المطلب الربيع ابنها والأحوط عدم التسمي بعبد المطلب الاحوط عدم التسمي بعبد المطلب قال لأن النبي قال انا ابن عبد المطلب ما هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب تجويز هذا الاسم على كل حال هذا اسم مختلف فيه بين اهل العلم بناء على اختلافهم في اسم الصحابي هل هو عبد المطلب بن ابن الحارث او هو المطلب بن ابن بن الحارث ونقف هنا والله اعلم صلى الله عليه وسلم بارك علينا محمد غير له سؤال هذا محسن محسن اي نعم محسن مختلف فيه هل هو اسم اسماء الله او لا لكن محسن ما في كلام إنه جائز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 الحديث في يجوز عند النسם؟ اي ما في بس أفضل أكيد أكيد ما في كلام لكن الكلام هل شرك أو لا هذا الكلام أينه سمع؟ قاد ليس نسمى الله ولكن قد إذا قال الإنسان قد على مثل خدى عند الايرانيين اذا قصد انه الاله وليس من أسمائه انما اخبار عنه انه الـ الـ الـ الاله او المعبود او كذا اذا كان من باب الخبر فليس لكن يقول عبد قاد والعبد خدا هذا لم يثبت ليس من اسماء الله لا ما يجوز ما يجوز الا اذا كان على سبيل والذي نفسي بيده والذي خلقني وفطر السماوات والارض هي ليست من أسماء الله وإنما هذه من أفعاله أو الصفات سبحانه وتعالى فما في بأس إن شاء الله تعالى والذي آمن به المؤمنون وكفر بالكافرون والذي خلق السماوات والأرض والذي نفس بيده والذي جمل الرجال باللِّحَة هكذا أفعال يحلف بها ما في بأس إن شاء الله تعالى والله أعلم